وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَسَّكُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمۡ يَنظُرُونَ فَمَا ٱسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنۡصَرِينَ أُو۟قُوۡمَ نُوحٍ قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لمسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ